بسم الله الرحمن الرحيم الفلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم إلا الله الذين صدقوا ولا يعلم we zijn van het begin van het وإن الإنسان بوالده حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بذي علم فلا تطعهما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 عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 119. آمنوا وليعلمن المنافقين 110. الذين ja. وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم وثم الله ينجئ النشأة الآخرة إن Ja What Oh I <laughs> See you. سكون ولن قد تركن فأصبحوا في دارهم جَاثِمِينَ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَقُل لَّنْ أَخْذَنَّ أَنْتَ مِن مَّنْ خَسَفْنَا خَسَفْنَا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 خطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون <سؤال> بل وما يجحد بآخر Laten we beginnen وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنب كنتم تعملون يا 122. <تصفيق> يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قل <تصفيق> سَيَقِطُ <سنذائقة> الْمَوْتُ ثُمَّ إلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَلِّغَهُمْ 118. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا 17. وعلى رب ذم I'm so. من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Waarom heet hij لو كانوا يعلمون تَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَمْ يُؤْمِنُونَ وَفِي اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أظلم ممن أَقِلَ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَصْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا